بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى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 فاليُغِرَ الْإِنْسَانُ إلَى طُعَامِهِ أَنَّ صَبَّ بْنَ الْمَاءِ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَبْتَنَى فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَبَّ وَزِيتُونَ وحدائق غلبا وثاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخطة يوم يفر المرض من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وزوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووزوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره أولئك هُو الكفرة الفجرة.